There Leven <macht> ويصركم عليهم ويشف صدور قوم لفضيله <تصفيق> الدكتور قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبكم كثرتكم فلم تظلم عنكم شيء. أحكم فلن تغنى عنكم شيئاً وضاقت عليكم. That's oh. لا يضره شيئا، والله على كل شيء. Thank <laughs>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 قل أنفقوا طوعا أن أنكروا أن لن يتقبل Uh oh, Oh, du. Oh um. لفضيله الدكتور محمد بعد إيمانكم إن نعف عن لو كانوا يفقهون Oh <laughs> خذ من أموالهم صدقة أن تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلم Oh dear. وستردون إلى علم الغيب وشذتة فينبئكم إنه بهم رؤوف رحيم